الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالٌ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُلَّا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 سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بإضاء من غير سوء فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا, قالوا هذا سحر مبين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 قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقده الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أو لا 1. 2. فَمَكَثَ 4. 5. فَقَالَ 7. 7. لَمْ 8. بِهِ 9. 10. 10. انني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ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 سَنَنْظُرْ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ, عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان Milla rahmani meni rohim. Alla tarloa, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا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 اناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو من بما فما اتاني الله خير من بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟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 liablu anni ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man fa inna rabbi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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَتَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لولي شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إكُ لَ تَأتُ نَِّ جَلَ شَهْوَةَم مِن دُون النسَ بَْأَن تُم قَوم تَجَهَلُون فَمَا كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاا أَم قَلُ قريةكم إنهم أناسوي يتطهرون فأنجيناه وأهلهن إلا مراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطر فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أم من خلَق السمواتِ والالْأَرض وَأَن زَلَلَكُمْ مَِ السَّمائِمَا فَأَن بَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تبتوا شجرها الا اله مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انارا وجعل لها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 وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ طَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 Asatiru al-awweliin Qul sieruuu fii al-ardi fannzuruuu kaiif kaaan aakibatu al-mujerimin Wala tahzän عليهم wala takun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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله Innakalallahattilmubi Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, Innakalallahattilmubi, إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دار من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بأياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بأيات ولم تحيط بها علماء أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah mira uunna, jaa uunna, jaa فِيهِ jaa uunna, jaa uunna, jaa uunna, jaa uunna, jaa فَخُفِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إن له خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَكُبْتُ جُهُهُمْ فِي النَّارِ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 وَأَن أطْل وَقُرآ فمَنهتَدَ فَإِن ماَا يَهتَدلَنفسْسِه وَمَضَّ فَقُل إِ م أََ مِنَ المذِرين